سَلْفَنِ اِسْرَاءَ إِلَى كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه ومختلف فيه إلا الذين أوتواه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ضعيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق لإدله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 نصر الله جليل يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم